يا أيها الذين آمنوا لا تسهموا كالذين آبوا موسيقى يَوْمَئِذٍ الْمَوْعِدُ كُلُّ نَفْسٍ آخِذَةٌ عَمَلَهَا ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا با <تصفيق> عزیز